بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا, لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل فيه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 أنهم أصحاب النار 124-الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد, ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 125-ربنا وسع تكل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا, فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 126-ربنا وسع تكل شيء وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ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 إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت لثنتين وأحييت لثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سَبِيلَ ذٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن ينيب.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 126. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 127. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم, لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب 128. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 129. ما للظالمين من حميم ولا شفيع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 ذلك بانهم كانت تاتيهم رسله بالبينات فكفروا فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب وَلا قَد أَْسَل النامُوسَ بِآياتنَ وَسُقالم النبين إِلَ فِيعونَ وَهمَانَ وَقَونَ فَقالوا سَاحِر كَدذادَ فَلَََّ جَ أَهُم بِالحَقِّ م يُدِنَا قَاوا قَاُ قَتُرُ أَبِن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 رَب وَرَبِّكُمْ وَقَالَ مُسَ إِ رُذْتُ بِرَبّ وَرَبّكُمْ م كلُِّ مُتَكَبّ مِ كلِّ متَكَبّر الل يُؤمِنُ بِييَوْمِ الْحسَاد وَقَالَ رَجلُلُم مُؤمِل مِنْ آالِ فعوونَ يَقْتُمُ إمَانَهُ أَتَقُتُلونَ رَجُنَا أَتَقُتُلُونَ رَجًُاأَ يَبُونَ رَبَّ الله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 حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا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 129-وإن الآخرة هي دار القرار 110-من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ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 سيري فيلهم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عشيا ويوم تقوم الساعه ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واذا يتحاجون في النار فيقول البعفاء للذين استكبروا فَيَقُولُ الْبُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُبْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا 245. إن الله قد حكم بين العباد 246. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم, ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب 247. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم, ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا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 في ظلال انا لنا رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الد 1-ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب 2-هدى وذكرى لأولي الألباب 3-فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 4-وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار 5-إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم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 قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ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 داخلين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخذون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على النَّاسِ ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو لا إله إلا هو فأََّ تُؤفَكون كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الذيينَكَان بِآيات اللهه يَجحَدون الله الذي جَعللَكُم الأرضَ قَار وَسم أَابِن وَصَََّكُم فَأَحْسَنَ صَكُم وَررزَفَكم مِنَ الطبات ذَكُم الله رَبّكم ذلكَلِكُم الله رَبّكم فتَذَارَكَ اللله رَ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 ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى لَّعَلَّكُمْ فَإذاَا قَضَ أَمْرًَا فَإِماَا يَقولُول لَ فَإِماَا يَقولُول لَ كُ فَيَكون أَدَمْ تَ رَرائِلَ الَّينَ يُجَادِلونَ فِي آياتِ اللهِ أَا يُصرَفُون 22-الذين كذبوا وَبِمَا وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون 23 فِي الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 24-في الحميم ثم في النار يسجرون 25-ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله.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 إِن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّمَا نُرِيَنكَ فَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا